بسم الله الرحمن الرحيم والطور وكتاب مسحور في رقم مشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور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 ويقُوف عليهم غِلْمَا نُلَهُم كَأَنَّهُم لُئُلُ أُمَّتُنُ وَأَقَبَلَ بَعْضُهُم عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ قَالُوا إِنَّ كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ Femenna Allah علينا Wawakana arذاb السموم Inna kunna min qabli nad'auh Inna hu huwa albaru rahim Fazakir fama an بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِكَاهِنِ وَلَا مَجْنُونٍ أَمْ يَقُولُنَ شَاعِرٌ نَّتَرَبَّصُ بِهِ رَيْبَ الْمَنُونِ قُلْتَ رَبَّصُوا فَإِنِّي مَعَكُم مِنَ الْمُتَرَبَّصِينَ أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحْلَامُهُمْ بِهَا ذَا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 أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائل ربك أم هم المسيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم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 أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون وَإِذَا يَرَوْنَ كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُونَ سَحَابٌ مَّرْقُومٌ فَأَمْطَرَهُم حَتَّىٰ إِذَا هُمْ فِي يَوْمِهِ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ